والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزياهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما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 ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن من الخطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وَلَا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفتوون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حلقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سي بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفي العون وهامان ولقد جاءهم مسابل بينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذ نبي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 من لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين